أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف الأذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقيمون وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ان ادو الي عباد الله اني لكم رسول امين والا تالوا على الله اني اتيكم بسلطان مبين واني عذت بربي وربكم اترجم واني عذت بربي وربكم اترجم وان لم تؤمنوا لي فاعتذرون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسرد عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرطون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 رحم الله إنه هو الأزيز الرحيم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 إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون